أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد احبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو حق الناس بها يروى في القصص الصيني القديم أن زوجة رجل صينية تعيش معها أم زوجها وكانت أم زوجها امرأة عنيدة صعبة يعني تذوق منها زوجة ابنها يعني أنواع شديدة من الابتلاء والضغط وعدم الشكر ظلت تتحمل زوجة الابن مدة طويلة إلى أن يعني بدأ صبرها ينفت فذهبت الى حكيم صيني وقالت له انا اشكو من حماتي او ام زوجي وانا اريد ان يعني اتخلص منها فاعطني سما بطيئا تموت على مراحل بحيث انني لا ينكشف امري فقال لها ولكن انا سوف اعطيك قطرات في زجاجة تضع إليها كل يوم قطرة في كوب الماء الذي أو كوب كأس الشاي الذي تشربه ولكن على شرط أن تحسني علاقتك بها تحسني المعاملة بها أثناء إعطائها هذا السم فإن ماتت من أثره لا يشك ولا الجيران في أنك قمت بقتلها كانت الزوجة أخذت هذه القطرات في زجاجه وتضع كل يوم قطرة لام زوجها في ما تشربه ولكنها حسنت معاملتها مع أم زوجها وبدأت تبتسم في وجهها فوجئت زوجة الابن بعد شهور أن أم زوجها قد تحسنت في تعاملها معها وصارت تدعو لها بالخير وصارت تربط عليها وصارت تساعدها في أعمال البيت وصارت تثني عليها أمام الزوج والجيران وصارت تعاملها كابنة لها حتى أحبتها زوجة ابنها وبدأ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ بدأت هذه النتائج تظهر على البيت وعلى الجيران فذهبت مسرعة هذه زوجة الابن إلى الحكيم الصيني وخالت له أعطني بسرعة دواء يعالج حالة السم الذي أعطيه لأم زوجي منذ شهور لأنها بدأت تتحسن في معاملتها معي وأنا لا أريدها أن تموت أو لا أريد أن أقتلها تبسم الحكيم الصيني الشيخ العجوز الكبير السن وقال لها يا بنيتي أنا ما أعطيتك سما انا أعطيتك أعطيتك ماء تضعين لها قطرة قطرة ولكن السم كان في عقلك أنت وتصورك أنت مع أم زوجك فلما تحسنتي وحسنتي وعملت معها هذه هي الصورة ما المغزى من هذه القصة أن الإنسان لا ينظر من داخل منظر أسود ولكن عليه أن يبذر الخير والنفوس مجبوله على حب من أحسن إليها وكراهيه من أساء حسن الله بين الأمهات وزوجات الأبناء وأزواج البنات وحسن الله العلاقة بين الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته